بسم الله ان يكون هناك ا ش ي ن ء اخرى في <تصفيق> ا ل م س ل د والمسجد والمسجد و ا ل ى س ج د والمسجد و ا ل م س ل د والمسجد والمسجد ن ا ل م س ج د ن ا م س ج د والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد ا ل م س ج د والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل م س ج م والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل م س ج ل والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل م س د و ا ل م س ج ر والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل س ج د والمسجد والمسجد و ا ل م س ي د و ا ل م س و ر ة ا ل ح د ي د و ص ل ن ا إ ل ى قول الله ت ع ا ل ى و اله وصحبه و ل م على الله و ع َ ى اله وصحبه و ع ل ِ اله َّ ح ب ه وعلى ا ل ر َّ ح ب ه وعلى اله وصحبه وعلى ا ْ م و ص َ ب ه وعلى ْ ل ه و ص ح ب َ وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه و ع ل و اله وصحبه وصحبه ي م ح ب ه وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه ا ل ح ب ه و ص ح ب ا ل ص ح ب ه وصحبه وصحبه بسعيهم إ ل ى ذلك حين يسيرون إ ل ى ا ل ج ن ة بين أ ي د ي ه م قدامهم وبايمانهم قيل إ ن م ا خص هاتين الجهتين أو خص ه ا ت ي ن السعداء ج ه ت ي ن لأن ل ا يؤتون كتبهم منهما كما أ ن ا ل أ ش ق ي ا ء يؤتونها يؤتونها يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم فيجعل النور في هاتين الجهتين علامه لهم ل أ ن الكافر إ ذ ا مشى يستدل بسواده وظلمته على كفره ق ل ان ا ل أ ن و ا ر إ ذ ا كورت آ ن س الله أ و ل ي ا ء بنور يسطع بين ايديهم وبايمانهم ويسرع ويسير ويسير عند مسيرهم قال في البرهان وهذا النور ضياء يعطيهم الله تعالى ثوابا لهم وتكريما يتميز بها المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي قال في ا ل ت ج د ي د وهو دليلهم إ ل ى ا ل ج ن ة قال كسادها المؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إ ل ى صنعاء و دون ذلك حتى إ ن من المؤمنين من لا يضيء له ن و ر إ ل ا موضع قدميه و ذلك على قدر أ ع م ا ل ه م يقال إ ن يعني في يوم ا ل ق ي ا م ة تنتهي ا ل أ ن و ا ر ل ل ش م س و ا ل ق م ر و تكون ظلمه حالكه لا يرى فيها أ ب د ا شيء إ ل ا ان الله سبحانه و تعالى أ ع ط ى للمؤمن هذه ا ل م ي ز ة نورهم يسعى بين أ ي د ي ه م و بايمانهم كانه نور للمؤمن دليله ولذلك المنافقين يقولون نقتبس من نوركم يلجعوا وراءكم ج ع و ا بينهم سور له بابين باب يعني من ج ه ة العذاب وباب من ج ه ة الرحم ة فقال ان هذا هو يعني ي ك و ن يوم ا ل ق ي ا م ة من ش د ة أ ه و ا ل ا ل ق ي ا م ة لا أ ن م ي و ج نور ظلمه ش د ي د ة جدا قال سبحانه بشراكم يعني ع ن د م ا يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ان ي ن و ر ه م بين أ ي د ي ه م وبايمانهم بشراكم أ ي تقول لهم ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يتلقونهم بشراكم اليوم جنات تجريم ن تحت ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها تقدير ا ل آ ي ة وتقول لهم ا ل م ل ا ئ ك ة بشراكم اليوم كما قال و ا ل م ل ا ئ ك ة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ودلت هذه ا ل آ ي ة على أ ن المؤمنين لا تنالهم أ ه و ا ل ي و م ا ل ق ي ا م ة هذا دائما ا للاحنان ي ك ر ر ه ل أ ن ه بين ّ تعالى أ ن هذه صفتهم يوم ا ل ق ي ا م ة من غير تخصيص ما عندهم أ ه و ا ل ولا عندهم خوف ولا, ولا يخافوا ولا يحزنوا المؤمن مجرد يعني ي أ خ ذ الله سبحانه وتعالى روحه ا الروح إلى بارئها من هنا خلاص يبدأ أنه من أصحاب الجنة التعامل أولياء أو يبدأ أنه ويبدأ أولي ترجع معك إلى الله من من من انتهت الشقاء كاملا من هذه ا ل ل ح ظ ة من ل ح ظ ة وفاته فلا يمكن ان ي أ ت ي في عذاب وتخويف ف ي وتهويل ف ي واهوال ف ي يوم ا ل ق ي ا م ة واهوال القبر وكذا وكذا ابدا وقوله سبحانه ذلك هو ذلك الفوز, الفوز العظيم و ع ل م أ ن ه تعالى لما شرح حال المؤمنين في موقف ا ل ق ي ا م ة أ ت ب ع ذلك بشرح حال المنافقين فقال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آ م ن و ا ما حكى الله عنهم انظرونا ن ك ت ب س من نوركم يوم يقول بدل من يوم ترى أ و هو أ ي ض ا منصوب ب إ ذ ك ر تقديرا ومعنى انتظرونا لعلنا ناخذ من نوركم فنهتدي ونستضيء بذلك معكم ل أ ن ه يسرع بهم إ ل ى ا ل ج ن ة و ا ل م ن ا ف ق و ن مشاه قال الكلب يستضيء ي ا ل م ن ا ف ق و ن بنور المؤمنين ولا يعطون النور ف إ ذ ا سبقهم المؤمنون قالوا انظرونا اي انتظرونا و ق ر أ ء و ج ر و جراء ح م ز ة انظرونا بفتح ا ل ح م ز ة انظرونا و قطعها وفي ك هناك معكم س ر أنظرونا أنظرونا أنظرونا غير أنظرونا الضاء ومعناها أمهلونا أمهلونا قليل شيء بمعنى ناتي و حتى تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام ا ل ا ك ت ب ا س في ا ل ل غ ة أ خ ذ ا ل ش ي ء من النار قال الشاعر يرى القابس العجلان ميا م ل ي ح ة ومي اذا ردت لها ا ل ي ن أ م ل ح و ا لانه يراها مليح لكن إ ذ ا كرر النظر إ ل ي ه ا عداد ك ا ر فالمنافقون طمعوا في شيء من أ ن و ا ر المؤمنين أ ن ي ك ت ب ي س و ه كقبس نيران الدنيا وهذا منهم جهل يعني عندنا جهل وجهل جهل ما يت... نقيض العلم بالفتح والجهل هو نقيض الكبر الصغر في السن دائما جهل وجهل و ف ي ناس ما يفرق بين الثنتين ولا اذا قال الجهل فهذا معناه ضد العلم و إ ذ ا قال الجهل فمعناه في السن صغر السن ل أ ن تلك ا ل أ ن و ا ر نتائج ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة في الدنيا فلما لم توجد تلك ا ل أ ع م ا ل في الدنيا أ م ت ن ع حصول تلك ا ل أ ن و ا ر في ا ل آ خ ر ة المنافقين وقوله تعالى قيل ارجعوا أ ي فيقال عند ذلك ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أ ي قيل لهم وجه الطرد والتهكم بهم اي قيل لهم على وجه الطرد والتهكم بهم و ا ل ق ا ئ ن اما الذين آ م ن و ا واما ا ل م ل ا ئ ك ة عليهم السلام وفي معنى الكلام أ ب و ا ل أ ح د ه ا أ ن معناه الرد والتخيب كما قيل في المثل وراءك أ و س ع لك والثاني ارجعوا إ ل ى الموقف الذي اعطينا منه هذا النور فمنه اقتبسنا ارجعوا أ ن ت م إ ل ى المكان الذي كنا فيه واقتبسوا منه والثالث ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فلا س ب ي لكم ل إ ل ى هذا النور وقد علموا أ ن لا نور لهم و إ ن م ا هو إ ق ن ا ط لهم م ح ا و ل ة م ب... ح ا ولكنهم في أ س و أ حال يحاولوا لعل و ا سيجدوا شيء و ه ي ه ذ ا قال الحسين بن القاسم عليه السلام قيل أ ن المؤمنين يتعدونهم ويقولون عند ذلك لهم التمسوا نورا غير هذا النور وراءكم وط... واطلبوا نورا غير نورنا لكم يعنون بذلك فيما روي نور الشمس والقمر والنجوم فيرجعون وراءهم انتهى وقيل ان المراد يرجعوا الى الدنيا حيث كانت الاعمال ا ل ص ا ل ح ة فان الانوار انما حصلت من نتائجها قال في البرهان اي ارجعوا فأعمل فاعملوا عملا يجعل له الله تعالى بين ايديكم نورا فضرب بينهم بسور له باب أي لذلك السور باب لاهل ا ل ج ن ة يدخلون منه وهو ان بين ا ل ج ن ة والنار سورا وحجابا ا ب ي ن ه م والبا في قوله بسور ص ل ة وهو ل ل ت أ ك ي د والتقدير ضرب بينهم سور كذلك كذا قال ا ل أ خ ف ش ثم قال سبحانه باطنه أ ي باطن السور أ و الباب فيه ا ل ر ح م ة يعني ا ل ج ن ة وظاهره جهنم يعني من داخله ج ن ة ومن خارجه عذاب والعياذ بالله ومعنى قوله وباطنه فيه ا ل ر ح م ة أ ي ا ل ن ع م ة ا ل ك ا م ل ة وظاهره أ ي ما ظهر ل أ ه ل النار من قبله أي من عنده ومن جهته العذاب وهو الظلم هو النار قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد أ ن العذاب وراء ظهر السور والسور من قبله والقبل هو ا ل ج ه ة التي تلي وتقابل فدل على أ ن النار لا تقابل ا ل ج ن ة ولا تقاربها و إ ن م ا تكون وراء ظاهر, وراء, ظاهر وراء ظاهر سورها انتهى قال الواحد والمعنى أ ن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون ا ل ج ن ة والمنافقين يحصلون في, العذاب في يحصلون في العذاب والنار وبينهم السوق قال في البرهان قد قد وانتقام ضرب الله ذلك بين أهل النار الكفار أبصروا بين الله والجنة إنعام الله الجنة ليعلموا أن الذي قد أعطوا كان فعالهم إذا أهل الجنة ذلك أهل وذلك على أهل لأنهم أهل النعمة هم فيه من أن بحسن من من وما ك ا ن ذلك أ ش د عليهم منهم إ ذ ا لم يروا و ي ف ص ر و ا ففي اقتراب أ ه ل ا ل ج ن ة من أ ه ل النار من ا ل ح ك م ة ما ذكرنا ان يكون ا ل ج ن ة ق ر ي ب ة من النار فيها ح ك م ة ح ك م ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن يروا م ا أ ه ل النار فيهم ن ع ذ ا ب فيقول الله ملك الحمد ويروا الهوز العظيم اللي هم فيه وكذلك ا ل أ ك س ل أ ه ل النار تعذيب أ ن يروا ما هم فيهم ن ع ذ ا ب ويروا م ا أ ه ل ا ل ج ن ة فيهم ن ن ع ي م فلو عملنا لكنا في وهذا ز ي ا د ة ح س ر ة م ت ج د د ة ح س ر ة م ت ج د د ة عند أ ه ل النار ونعمه م ت ك ر ر ة م ت ج د د ة عند أ ه ل ا ل ج ن ة وتلذذ ينادونهم اي يقولون أ ل م نكن معكم في الدنيا نصلي مثلما تصلون ونغزو مثلما تغزون ونفعل مثلما تفعلون من ا ل ص ل ا ة والصيام واظهار ا ل إ ي م ا ن والاستفهام هنا للتقريب يعني أ ل م نكن معكم لماذا ا ل آ ن خ ل افترقنا ص ونحن و أ ن ت م في الدنيا سواء ونعمل ما كنتم تعملون الم نكن م ع ك م ث م حكى أ ن المؤمنين قالوا بلى أ ي كنتم معنا في الظاهر في تلك الطاعات إ ل ا أ ن ك م فعلتم أ ش ي ا ء بسببها و ق ع ت م في العذاب أ و ل ه ا قوله تعالى ولكنكم فتنتم أ ن ف س ك م بالكفر والمعاصي واتباعها ونفوسكم في شهواتها وجيلا هل ك تموها بنفاق ا ل يعني فعلانا أ تكونت معانا م ولكنها كنتم امفسقم تلقيتم معا في واتباعها نفسقم يعني ف ع ل ا كنتو سلوك المسجد لكن ماتتتي رومال هرم اذا صلات ارسلت محرمات ا ر س ل ارسلت محرمات ارسلت محرمات ا ر ل ت محرمات ارسلت محرمات ا ر س ت محرمات ارسلت محرمات ا ر ت محرمات ارسلت محرمات ارسلت محرمات ارمات ا ر س ل م ح ا ت ا ر م ا بينما ا ل م ؤ م ن لا إ ذ ا ص ل يكون ه ا ل صلاه ة ن البحشة ومساعده ومساعده ومساعده ومساعده ا ا و م س ا ن د ه ا ومساعده ن ومساعده ن و م س ا ل د ي ن ا بالنذر إ ل ي ك م من لدينا ا ل أ ن ب ي ا ء و ل م ن عليهم السلام د ا ئ ر ة السوء وقيل بالمؤمنين وقال ابن عباس تربصتم ب ا ل ت و ب ة وقيل كنتم تتربصون او تربصون د ا ئ ر ة السوء لتلحقوا, لتلحقوا بالكفار وتتخلصوا من النفاق إ ذ ن وتربصتم أ ي انتظرتم بالنذر إ ل ي ك م من لدينا يعني انتظرتم أ ن يقع بهم شيء أ و أ ن تكيدوا لهم أ و أ ن تتربصوا ب ا ل أ ن ب ي ا ء بشيء يشق عليهم و ي أ ذ ي ه م وثالثها قوله وارتبتم أ ي ش ك ف ت م في أ م ر الله عز وجل وقيل الدين في الدين ورابعها قوله وغرتكم الاماني أ م ن ابن ي يريد قال عباس الباطل وهو ك ا و ا ت انتداد أسررتم م من نزول الدوائر بالمؤمنين أو طول الآمال والطمع في الأعمار ن ن نزول البرهان يعني في الدنيا و الدواهر أو طول الذنوب قال على في في في حيث ولم تتوبوا وزعمتم أ ن ه سيغفر لكم مع عدم ا ل إ ن ا ب ة و ا ل ت و ب ة حتى جاء أ م ر الله أ ي الموت يعني عندكم هذه ا ل أ ر ب ع ا ل حالات ونسيت و ان أ هناك ما سيفاجئكم إ ل ي ه وهو الموت فجاء الموت و أ ن ت م لازلتم في هذه ا ل أ ش ي ا ء ولذلك استحقيتم العذاب حتى جاء أ م ر الله والمعنى ما زالوا في خدع الشيطان وغروره حتى أ م ا ت ه م الله ثم أ ل ق ا ه م في النار وغركم بالله الغرور أ ي والنفس ا ل م ت ب و ع ة في هواها وقال زيد بن علي عليهم السلام هو الشيطان ب أ ن قال لكم إ ن الله غفور رحيم لا يعذبكم وقد يكون الخدع والزور واللذات والسرور قال الرازي ق ر أ سماك بن حرب الغرور بضم ا ل غ ي ن والمعنى وغركم بالله الاغترار و ت ق د ي ر ه على ح ج المضاف أ ي غركم بالله سلامتكم منه من الاغتراء مع الاغتراب وأما, واما الغرور بفتح الغين فهو الشيطان كالقائه إ ل ي ك م أ ن لا خوف عليكم من م ح ا س ب ة و م ج ا ز ة ثم قال يعني يفرق بين غرور وغرور غرور له الشيطان من أ ن ه هو ا ل ل ي يغر والغرور له نفس الفعل في ح د ه ثم قال تعالى فاليوم لا ي ُ خ ذ ُ منكم أ ي ه ا المنافقون فديه ة أي ما يفتدى ما ب اي ل ش ء أو ما يفتدي به الشيء أ ي يتخلص اي لا يقبل, من لا يقبل منكم اليوم أ و لا يقبل منكم ما تفدون به أ ن ف س ك م من العذاب ولا من الذين كفروا لا من المنافقين ولا من الذين كفروا من من ظاهرا ولم ينافقوا مثلكم واعلم ان ا ل ف د ي ة ما ي ف ت د ى به فهو يتناول ا ل إ ي م ا ن و ا ل ت و ب ة والمال وهذا يدل على أ ن قبول ا ل ت و ب ة غير واجب عقلا ل أ ن ه تعالى بين انه لا يقبل ا ل ف د ي ة أ ص ل ا و ا ل ت و ب ة ف د ي ة فتكون ا ل آ ي ة د ا ل على أ ن ا ل ت و ب ة غير م ق ب و ل ة أ ص ل ا و إ ذ ا كان كذلك لم تكن ا ل ت و ب ة و ا ج ب ة القبول عقلا كذلك ذكره الرازي قال و أ م ا قوله ولا من الذين كفروا ففيه بحث وهو أ ن عطف الكفار على المنافق, الكافر على المنافق يقتضي أ ن أن لا يكون المنافق كافرا لوجوب ا ل م غ ا ي ر ة بين المعطوف والمعطوف عليه والجواب المراد الذين أ ظ ه ر و ا الكفر و إ ل ا فالمنافق كافر ثم قال تعالى ماواكم النار أ ي هي مقركم الذي ت أ و ن إ ل ي ه وتصيرون فيه و أ ص ل الماوى موضع ا ل ب ي ت و ت ة بالليل هي مولاكم قال زيد بن علي عليهم السلام معناها اولى بكم وحقيقته هي مكانكم الذي يقال فيه هي أ و ل ا ب ك م لما أ س ل ف ت م من المعاصي وبئس المصير أ ي بئس المرجع ثم قال تعالى أ ل م يعني للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله أ ل م يعني للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم قلوبهم لذكر الله قال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى أ ل م يعني أ ل م يحن قال الشاعر أ ل م يعني لي يا قلب أ ن أ ت ر ك الجهل ة وان يحدث ا ل ش ي ب ة المنير لنا عقلا وتخشع تلين قلوبهم لذكر الله وذلك من خشيته انتهى وعن نعم وعن أ ب ي بكر أ ن هذه ا ل آ ي ة ق ر ئ ت بين يديه وعنده قوم من أ ه ل ا ل ي م ا م ة فبكوا بكاء شديدا فنظر إ ل ي ه م فقال هكذا كنا حتى ق س د ا ل ق ل و ب و أ م ا قوله لذكر الله ففيه قولان ا ل أ و ل ت ك د ي ر أ م ا حان للمؤمنين أ ن ترق قلوبهم لذكر الله أ ي لمواعظ الله التي ذكرها في ا ل ق ر آ ن وعلى هذا الذكر مصدر أ ض ي ف إ ل ى الفاعل والقول الثاني الذكر مضاف إ ل ى المفعول والمعنى لذكرهم الله أ ي يجب أ ن يورثهم الذكر خشوعا ولا يكون كمن نذكره ب ا ل ق ف ل ة فلا يخشع قلبه للذكر وما نزل من الحق الم يعني الذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق على لسان نبيهم والحق ا ل ق ر آ ن ويصح أ ن المراد بالذكر لجمعه ا ل أ م ر ي ن الذكر والنزول و أ ن يراد بذكر الله ذكر عقابه والاستفهام للتكرير أ ي الم يقرب لقلوبهم أ ن تلين ل أ ج ل ذكر الله و ي ع ن ي من أ ن ا ا ل أ م ر يعني إ ذ ا حان وقته ومثله أ ن ا يئن معناهما قرب ة والمعنى أ ل م يقرب سبب النزول قال واختلف, واختلف فقيل نزلت في المؤمنين المخلصين كانوا ب م ك ة فقراء مقبلين على ذكر الله فلما هاجروا واصابوا الرزق و ا ل ن ع م ة فتروا عما كانوا عليه من ا ل ع ب ا د ة فنزلت عتابا لهم وقيل ه م ط ا ئ ف ة من المؤمنين لا كلهم ف إ ن الله وصفهم ب ا ل ر ق ة والخشوع وعن ابن مسعود ما كان بين إ س ل ا م ن ا وبين أ ن عوتبنا بهذه ا ل آ ي ة إ ل ا أ ر ب ع سنين وعن ابن عباس عاتبهم على راس ث ل ا ث عشر س ن ة من نزول ا ل ق ر آ ن وقال في البرهان هذه ا ل آ ي ة نزلت في المنافقين الذين آ م ن و ا ب أ ف و ا ه ه م ولم تؤمن قلوبهم انتهى وما في قوله وما نزل من الحق في موضع جر بالعطف على الذكر وهو موصول والعائد محذوف على تقدير وما نزله من الحق, وما نزله من الحق وانما م ز ل ه ن ل ح قدم وإنما ق الخشوع بالذكر على الخشوع بما أ ن ز ل من ا ل ق ر آ ن ل أ ن الخشوع والخوف و ا ل خ ش ي ة لا تحصل إ ل ا عند ذكر الله ف أ م ا حصولها عند سماع ا ل ق ر آ ن فذلك ل أ ج ل ا ج ت م ا ل ا ل ق ر آ ن على ذكر الله ثم قال تعالى و لا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل أ ي اليهود والنصارى فطال عليهم ا ل أ م د أ ي الزمان بينهم وبين ا ل أ ن ب ي ا ء إلى ه ن ا الله ونسى س ب ح ا وتعالى ن ه و ت ف ي ق ا ل وصلى الله وسلم على محمد وعلى الله الطهرين س سيدنا د د ا وبرك صحيح محمد ا ل ل ه مصر يا موسى ممدوح ممدوح ممدوح ممدوح ع ممدوح ممدوح م ي د و ح م م ا و ح م ا ل و ح م م د و ا م ا د ل ح م م د و ا ممدوح ممدوح ممدوح ممدوح م م ا و ر ممدوح م م ا و ح م ا د و ح ل م د و ا ممدوح م م ل و ح ممدوح ممدوح ممدوح ممدوح م م د ه ح م م ا ل ح ممدوح ممدوح ممدوح ممدوح ممدوح ممدوح ممدوح م ن ا و و م ن ا و ح م م ر و ع ت ن ا و ح م ن ا و ح ممدوح ممدوح ممدوح م م د و ا م م م م م و ح م و ح م ن ح م م م م م ر ح م م م وقلت د ن ا يا كريم يا عظيم يا ر ح م ا ل رحيم ا م ر ش ف ن ا وشي ف ا م ر ا ض ن ا و ا م ر ا ض ا ل مسلمين وانصرنا على من عدنا ا ومن آ ذ ا ن ا يا ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن يا رب العالمين و ل ا ت ج ع ل مسيبتنا في ا د ي ن ن ا و ل ا ت ج ع ل الدنيا أ ك ب ر ح من ا و ل ا ع ب ل م من اياد الجلال و ا ل ا م ر م ا ن ا ي ا ل ا ا ن ل م ا ي ق ص د ن المراهيه د ع ا ل م ا ل م ه